بوك تو دوايسة السادم سبعة وعشرون سبعة في الفندق الوصول في الفندق الوصول إيميتيلي <أنت في اللي> سفوبنا استايا عندكم غرفه خاليه عندكم غرفه خاليه اس زپازيخ استايا <أنت في اللي صفح> لقد حجزت عندكم غرفه <أنت في اللي صفح> اسمي ميلر, إسمي ميلر> Трябва единична стая. Ахтажу ли хурфети саририн вахед? Ахтаж ли хурфа сарир вахед? двойна стая. Ахтажу ли хурфети Ахтаж ли хурфа сарирайн? Колко струва стаята за една нощ? كم سعر الغرفة لليلة؟ كم سعر الغرفة لليلة؟ بِخ جِوالا، ستايا سس بانيو. أريد غرفة مع حمام بانيو. أريد غرفة بانيو. بيخ جواوا ستايا سس دوش. أريد غرفة مع حمام دوش. أ غرفة مع حمام دووش مجلد فييدة أي يمكن أن أرى الغرفة أي يمكن أراء الغرفة اعمل تكاش جد هنا موقف سيارات جد هنا موق سيارات امالتكيف؟ اتوجد هنا خزينه امانات اتوجد هنا خزينه امانات ايميل توك فاكس ايوجد هنا جهاز فاكس ايوجد هنا جهاز فاكس جيد انا اخذ الغرفة جيد انا اخذ الغرفه ايتو كليو هنا المفاتيح هنا المفاتيح توبا ا بباجاجات هنا امتعتي هنا امتعتي وفوقو تشسا ازاكوسكاتا متى يكون الافطار متى يكون الافطار؟ وفي كم متى يكون الغداء؟ متى يكون الغداء؟ وفي متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟